Nasl عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والإنجيل وانزل التوراة والإنجيل من قبله دل الناس وانزل الفضائل إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ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 هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمة هن أم الكتاب، من آيات محكمة هن أم الكتاب وأخرى متشابهات.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 رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِأُومِ اللَّا رَيْدَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهَمْ أَنْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَذَٰلِكَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ وَذَٰلِكَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِيئَتَيْنِ لَقَتَتَا فِئَةٌ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطّرة من الذهب والقناطير المقطّرة من الذهب والفضة والخيل مسوّمة والأنعام والحورث ذلك متاع الحياة الدنيا والله وجدوا حسن المأاب. قل أءنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائمين بالقسط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 فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيْنَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالفسق ويقتلون الذين يأمرون بالفسق من الناس فجزرهم بعذاب اليم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 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ وَيُقْضَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ تَشَاءُ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 وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ذاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا ما أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه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 ان الله اصطفى ادم ونوح و وال ابراهيم و وال عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض والله سريع عليم اذ قالت امراه عمران ربي انني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 وإني سميتها موليا وإني أعيدها بك وجرديتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول الحسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها ذكريا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 قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين.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 واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلقي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين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 يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والاخره ومن المقروب ويكلم الناس في المهد وكهله ومن الصالحين قالت رب ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر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 وَرَأَى سُلَيْمَانُ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ من رَّبُّكُم أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ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 ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكن الله والله خير الماكرين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 خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من المنترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فَقُل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتيل ثم نبتيه فنجعل لعنه الله على الكاذبين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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَبَلْ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 يا ذا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا ذا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة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 ما كان لبشر ان ياتيوا الله الكتاب والحكمه والنبوته ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانينا كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد أن كنتم مسلمين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 قال أأقررتم وأخلتم على ذلك إصري قالوا أقرونا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاهم البيانات والله لا يهدي قوما الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم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 ومن دخله كان آمنا وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين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 لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجه وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا ذا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب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 اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وامن الذين يوبت وجوههم في رحمة الله ان فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين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 وريدت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله الا بحبل من الله وحبل من الناس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 ليسوا سواء من أهل الكتاب أمّة قائمة يتنون آيات الله يتنون آيات الله آن الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.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 إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولاد ذلك أصحاب النار هم فيها خالدون، مثل ما ينفقون فيها هذه الحياة الدنيا كمثل ريح. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِنُوا بِطَعْنَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا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 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة وجنّة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينقرون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ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 وَجَنَّاتٌ مِن تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ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 فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلىن فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلىن إن كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلٌ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ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 ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكاين الذي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنولنا اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إِذْ تُطِيعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ تُطِيعُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَرْدُوْكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنُوْقَلِبُ خَاسِرِينَ بلى الله مولاكم وهو خيرنا صلين سنلقين في قلوب الذين كفر الرعب بما أشركوا بالله بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وبأسم الثوافالين قال قد صدقكم الله وعدوكم إذ تحصون بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون.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 فأثابكم غمذ بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثمّ أنزل عليكم من بعد الغم أمناً نعاساً نعاساً يوشط طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يهون بالله غير الحق ضالاً الجاهلين يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم مما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا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 إن الذين تولوا منكم يوملتقال جمعان إنما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عات الله عنهم إن الله غفور حليم.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 إي ينصركم الله فلا غالب لكم وإي يخذلكم فماذ الذي ينصركم من بعده وعلَّ الله فَالَّ يَتَوَكَّلِ مُؤْمِنٌ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ مِنْ أَيِّ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 وبئس المصير هم درجات عند الله والله كثير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يدنوا عليهم آياته، يدنوا عليهم آياته، ويزكيهم، ويعلّمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين. وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ قُلْتُمْ أَنَّ مَاذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ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 وَاتَّبَعُوا رِبْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِي الْأَلْحَامِ فَلَا تَخَافُوا هُمْ خَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 ولا يحسدن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين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 ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد الذي قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان حتى يأتينا بقربان تأكل النار قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَلَّبُوكَ فَقَدْ كُلِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومالحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم، ولا تسمعن من الذين أُوتوا ومن الذين أشركوا أذن كثيرة. وَإِنْ تَصْبِغُ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ أَظْهَرِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما آتاهم ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب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 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادين منادين الإيمان منادين الإيمان أن آمنوا بربكم فأمتنى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 فاستجاب لهم رضهم أنني لا أضيع عمل عاملا منكم، فاستجاب لهم رضهم أنني لا أضيع عمل عاملا منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الذين هاجروا وأخرروا من ديارهم وأودوا في سبيلي وأودوا في سبيلي وقاتن وقتلوا لا أكفر عن مصيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله